فشيروا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنتم مما تدعون إليه وفي آذاننا وق ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عامل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 إذا ما جاءواها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لمشهتهم علينا وقالوا لجلودهم لمشهتهم علينا قالوا أعتقنا الله الذي أعتق كل شيء قالوا أعتقنا الله الذي أعتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون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 وَذَٰلِكُمْ ظَنّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ أَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَشْتَاطِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ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 فَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا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 تزت وربت إن الذي أحياه لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخطون علينا فمن يلقى في النار خيوض أمي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 ظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن حِصْنٍ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ